وان انتي يلي للمغاتير هاوي يلي على حب المغاتير مفطوم وان انتي يلي للمغاتير هاوي يلي على وحب المغاتير مفطوم خلى العيون تشوف كان انت غاوي ألوان وارقب وعراقب وخشو و حب المغاتير مفطوم لا طبة الميدان ماهيب تاوي وضحنت شوق العين والطير النوم لا طبة و الطير النوم من جيت ما جاء بها المناوي جت بها ضم فارق السوم بسوم جت بالذهب ضم فارق السوم بسوم وانت يا ليل المغاتيرها و مغاتير مفطوم ومنت يا الليلة مغاتير هاوي يلي على حب مغاتير مفطوم ابو محمد حایها كان داوي شيخين على بتا تشوف العربكم ابو محمد حي ها كان داوي شيخين على بتا تشوف العربكم كمم ثقير من حلال غناوي فكاك هم اللي من الدين مضيوم فكاك هم اللي من الدين مضيوم وان انت مغاتیر هاوی یلی علا حب مغاتیر مفطوم ومنت یا اللیلہ المغاتير هاوی یلی علا حب المغاتير مفطور ودام المهل بعزم من ما يرام وعلوم وعلوم والله يفق طيبنا الهقاوي والن اهل يدحم فالك اللي شغموم والناهل يد حنفع لك اللي, اللي شغموم ومن انت يا ليله المغاتيري هاوي يلي على حبها المغاتيري مفقوم ومن انت ما غاتير هاوي يلي على حب المغاتير ما فطوم ده احمار ما من البعد داوي فجنا برا ما خوات زيزوم. تحمل الرمال جامنا البعد داوي بجنوب رمانت خوات جيزوم بنات هيرشينكل واصفارهاوي بالفاخ لها بل فخذ هذا شهد الشيخ ماسوم بل فخذ هذا شهد الشيخ ماسوم ومنت يا الليله المغاتير هاوي يلي على حبه المغاتير ومنت يا الليلة المغاتيري هاوي يلي على حب المغاتيري مفطوم ومنت يا رواد ملامح.